دَرَاتِ فَتُبًا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۖ ثُمَّ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ بِئْسَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هم قَالَ قَدْ تَّفَاءَلْتَ مِنَ إِبْرَاهِيمَ مُحَنِّفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا أَوْلَيْنَا لِبَيْتِكَ عِندَ النَّاسِ لِتُصَلِّيَ كَتَمُ بََكَ وَْهُ دَنْلَّا عَدَمِين بِيجِ آياتُم بَينَاتُم مَ قَامُ إذَرَهِمَ وَمَنْ تَنْقَالَهُ كَانَ أَمِنَا وَنَِّهِ فِي حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ شُهَدَاءَ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ دُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَفْرُغُنَهَا عِوَجًا وَأَنصُم شُذًى وَمَنْ نَاهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا لا آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد